وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إنْ أَحْسَتُم أَحْسَتُم لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأتُم فَلَهَا فَإِذَا جَ أَوْعْدُآخَِ فَإِذاَا جَ أَوْعْدُ الآخَِة لَسُ أُوجُوهَكُم وََدخُلُ المَسْتِدَكَ ماذاَخَلُوه أَوْوَلَ مَرَّّتِ وَلتَبِّروا مَا عَ تَتمير عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وَيَدَُ إِن سَنُوا بِالشَّرِّدُ وَ أَم بِالْخَرِ وَكَانَ الْإِنسَن وَجُولَا وَدَعَنَ الليلَ وَنَّ وَآيَتَْنِ فَمَحَوونَ آيَةَ الليْلِ وَدَنَ آيَةً النَّهَارِمُ بصَ وَدَعَناَ آيَةًَ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طاغلا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 ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَّذْمُومًا مَّدْخَلًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وَمَا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر لَا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن مَا يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فلا تقل لهما اف ولا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 126. إن ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 127. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا 128. ربك يبسط الرزق لمن يشاء وَيَقْدِرُ انَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا 119. وإنه كان فاعشة وساء سبيلا 110. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَاءَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا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 وَأَتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُغْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِفَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ 117. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طضيانا كبيرا 118. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا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 وَاَسْتَفْزِزْ مَنْ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ, وشاركهم فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 وَلَ قَدِكَ الغَنابنِي آدمَمَ وَحَمَلناَاهُم فِيبَرْدِ وَالْبَحْرِ وَررضَقَنهُ مِنَ الطيباتاتِ وَشَطناَاهُم وَفَضَّلناَاهُم على ككثيرِيرٍ ممََّنْ خَلَقُناَا تَفضِيلَ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 وَلَحْشُوهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمَمًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِن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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 قُلِ ادعوا ٱللَّهُ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ أَيَّامَ مَا تَدُ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا